بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا أن المتعاقدين في التصرفات الاقتبارية كالبيع والشراء حينما يجرون أقدر من هذا القبيل يتحقق عادة في الأقل عقود الصخيفة في البيع الصخيف مثلا يوجد هذا الامر الاعتباري وليس الموجود فقط عبارة عن الصيغة المتصرمة بل هناك امر اعتباري هذا الامر الاعتباري يوجد في عالم الاعتبار وفق تصورات الفقه الاسلامي وفي عوالم ثلاثه عليكم السلام ورحمه الله عالم اعتبار المتعاقدين وعالم اعتبار العقلاء وعالم اعتبار الشريعه وقلنا قد يوجد الاول فخص كما لو تعامل صبيان وكان صغرهما وقلة عمرهما بمستمن بحيث العقلاء ايضا لم يعتن بعملهما عندئذن في عالم اعتبار المتعاقدين قد وجد لا نفترض ذلك الصبيين الذين اصلا لا تمييز لهما ولا قصد لهما لهم ولا موهشك فوجد في هذا العالم لكن لم يوجد هذا الاعتبار لا في عالم العقلاء ولا في عالم الشريعة وقد يوجد في عالم المتعاقدين وفي عالم العقلاء دون عالم الشريعة كما في بيع الخمر لو تبايع بالغان كبيران وغلان فقد وجدت نقل والانتقال الاعتباريان ليس فقط وجدت الفاظ المتصرمة وكلمة قبلت لم تجد إلا دقيقة واحدة بل وجد في عالم اعتبارهما نقل وانتقال وهو مستمر كذلك في عالم اعتبار العقلاء لأن العقلاء بما هم لا عقلاء لا مانع لديهم من بيع الخمر ولا يفرقون بين الخمر وال وال مثلا الخل إنما الشريعة قالت وإثمهما أكبر من نفعهما وثالثة يوجد في كل العوالم الثلاثة كما في علم أطعن المحلل بين بالغين عاقلين يوجد عندها في كل العوالم الثلاثة وقلنا أنه إن هذا البيان إلا مجرد تحليل نقوله وليس برهانا على شيء قد ينتهي هذا التحليل إلى الفات الوجدان بعدم صحة مبدعه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أن إذن أو إجازة العقد التصرف الاعتباري يجعل الآذن أو المجيز طرفا حقيقة في ذاك التصرف الاعتباري أقول ليس الأمر هكذا بل إنما الطرفية خسب وجداني هذا بعد حينما تصل النوبة إلى رحث الوجدانات لا نمتلك برهانا أنا حسب وجداني أرى أنه إنما يكون إنما تكون طرفيتي في التصرف الاحتباري رغم أني عملان لم يصل مني التصرف الاحتباري لم اقل بأت ولا قلت فبلت إنما يكون هذا في طول نفوذ الإذن أو الإجازة وعليه فلا يمكن أن يكون مجرد أن هذا أمر اعتباري التصرف تصرف اعتباري وأنا قد أذنت أو اجازت لا يكون مجرد هذا دليلا على النفوذ حتى يصبح النفوذ ابتداء من دون اي نكتة اضافيه نقول انه انا حينما اجست شملا يأفو بالعقول لاني حقيقة اصبحت طرفا للعقد هذا ما قلنا ووضحنا ان هذا ليس يعني اننا اقمنا برهانا ضد ما رآه السيد الخوء رحمه الله وجدانيا ليس هكذا أقول ومما يؤيد وجداننا ويؤيد عدم وجدانية ما قاله السيد الخوء رحمه الله مما يؤيد ذلك أنني وجدت في التنقيح كلاما للسيد الخوي رحمه الله يوجد هناك تضاد بين هذا الكلام وبين ما جعله وجدانيا في المقام فلا أعلم كيف يخل هذا التواب والشيء الذي وجدته من هذا القبيل اشرحه إن شاء الله ثم أعطيكم إذا غفلت أن أعطيكم نبهوني حتى أعطيكم مصدر هذا الكلام أن هذا الكلام أين يوجد في التنقيح؟ الشيء الموجود والذي أقول هذا هناك تنافي صدر منه من دون أن يلتفت إلى التنافي بين هذا وذاك وذاك ما يلي هو بعد ما ينهي بحث الفضولي بمقتضى القاعدة ويقول أن الفضولي أن المالك حينما أجاز تكوينا صار طرفاً للتصرف الاعتباري وهذا شيء اوتوماتيكي ذاتي بمجرد أن يجيز يصبح طرف تشمله أوفو بالعقود بعدما ينهي هذا البيان ينتقل إلى النصوص الخاصة إذ هو يعلم أن هذا البيان مالخه قد يكون قسم من الفقهاء ينغشه ما يقبله فهو ما يكتفي بهذا المقدار ينتقل إلى النصوص الخاصة ويقول أدنها نصوص خاصة دلت على أن الإجازة تؤثر وتصرح اكدل فجولي فمن جمل ومن جملة النصوص الخاصه التي يذكرها اخبار التحليل تحليل حق الامام او تحليل الانفال أو تحليل ما أخذه أخذه خلفاء الجور من الكفار على الخصوص الجواري ثم الشيعة هم اشتروا الشيقيون اشتروا هذا الجارية فوقعت الجارية بيد الشيعي الشيقي أولده خب هناك روايات أنه الأئمة حللوا هذا لشيعتهم وبالخصوص أذكر رواية تقول علي عليه الصلاة والسلام خاطب سهراء سلام الله عليها أحل نصيبك من الفيء وأنا هم أحل مثلا نصيب من الفيء لشيعتنا كي تطيب ولادتهم ولا تخبوثا وجود النمط من الروايات. يقول عليكم السلام يقول خهاد دليل على أن الإجازة تصحح الفضولي على كل حالين هل الفضولي الجارية ليست ملكا لخلفاء بني اميه او لخلفاء الجور انما فيء وملك للإمام والحرب ايضا لم تكن باذن الامام حتى تكون حتى يكون قسما من الفيء للمقاتلين ما شابه كل للامام فهذا التحليل معنى اجازه لهكذا بيع وشراء الذي يقع من قبل الشيعة إذن هذا دليل حتى تضيب ولادتهم حتى لا تخبطوا لغتهم إذن هذا دليل على صحة الفطولين للإجازة ثم هو يلتفت رحمه الله إلى أن هذه إجازة متقدمة مو إجازة لا اذن إذن هذا إذن مو إجازة إذن السابق إذن لا يكون دليلا على صحة بيل الفضولي الإجازة الآخر قب الإذن السابق لا شك في أن الإذن السابق كاف هكذا ما لا أحد يرى مش هذا ليس إجازة متاخر يلتفت إلى أن هكذا اشكال يمكن أن يؤدي في المقام فيحاول حل هذا الإشكال كي يستطيع أن يستفيد من روايات التحليل يحاول حل هذا الإشكال فيقول رحمه الله يقول إن هذا الإذن لا يكفي لإخراج الشراء أو البيع من كونه شراء فطوليا أو بيعا فطوليا ما لم يصل هذا الاذن إلى الشيعي وما أكثر الشيعة الذين لا يعلمون بذلك بعد ما يفعلون ويشترون هذه الجارية وفضو فت واحد فت عالم العلماء فت فقيهما المفقهه فالراوي من الرواة يوضح لي انه هو لا مشكله الامام حلل للشيع ليس منذ البدء هذا الشيع ملتفت الى هذا الحيل وحينما لا يكون ملتفتا الى هذا الحيل البيع فضولي هذا الاذن ما يعتبر اذن سابق انما يعتبر إجازة لاحق فيوضح ذلك بمثال يقول لو انني وكلت زيدا في بيع داري وابرزت هذا دار التوكيل امام قومي امام عشيرتي امام اصحابي قلت لهم مثلا أنا سأتها في السفر الفلاني وزيد وكيلي في بيع داري فإذا مع داري هذا مقبول مطالب أنا جعلته وكيلي اتفاقا زيد باع داري قبل ما تصله هذه الوكال لأنه كان شخصا لا مبالات يعني ما منتزم كان بمسائل الشارعية بعض قال خل أبي عريدي في المربع يقول عجبا هنا يصح أن يقال الحائر باع بيته لأن لأنه هذا الزيد باع بيت بيت بيتي قبل ما تصله هذا الوكال نعم أنا جعلته وكلا جعلته مأدونا والإذن صدر مني وأبرزت هذا الاذن لكن هو فعل قبل ما يصله هذا الاذن هل هذا البيع ينتسب إلي هل يقولون البقائري باع يقول رحمه الله يقول لا ما يقول أنا هذا حارب عبيده هذا الاذن الذي صدر من امير المؤمنين او من الزهراء صلى الله لم يخرج هذا الهيوع من كونها فولي نعم بعد ذلك حينما يصل قسما من الشيعه هذا الاذن هذا يصير اجازه متاخره فيصل فان استناد البيع لي انا الحائري متوقف على ان يكون ان يصدر من الماذون بسبب اذني بسبب إذني يصدر يكون صادرا عن إذني أما أنه هو بالله مبالغ صدر منه أنا ما أصل طرف إله فلا يصح أن أقول بعته إلى آن آل. بعد ذلك حينما أصبح إجازة متأخرة هذا كلام هذا كلام سهل رحمه الله أما مصدر الكلام خل أقول بمصدر ثم أناقش مصدر الكلام التنقيح مجلد 36 من موسوعة الإمام الخوئي صفحة ألف وثثمية وثمانية وثمانية هذا نصر أما مناغشة الكلمة أقول يا ترى عجباً لماذا لم أصبح أنا طرفة للمعاملة للاستصرف الأطباري مع أنني أنا أذنت بصريح كلمة صح الإذن بعد ما كان واصل إلى زيد وزيد باع بيتي من باب الله باع بيتي لماذا ما أصبح أنا لماذا لا أكون أنا طرفا حقيقيا لهذا التصرف الا انه لم يستنت لي نشترط في صدق الطرفية الحقيقية أن يسند لي هكذا إن كان هذا هكذا إذن فبيع الفضولي باطل لأن الفضولي لم يسند لي وحتى بعدما أنا أجزت هو ما السند لي هو الفضولي فضولي بعد فضولي بعد لم يسند لي وحتى بعد أني أجزت إجازة متأخرة لم يسند لي هو فضولي وقد يكون بعدين يقول سو انا اعز مو اعز اللي قص بعد وش يصير خير كيف تقول ان بي الفضول صحته اذا على القاعده فانا ما اعلم انه السيد طه الله تعالى عليه كيف يجمع بينه كلام من هذا القبيل وبين كلامه فيما نحن في أصل أصلما ذكر ذكره من أن المالك بمجرد أن يجيز يصبح حقيقة ضرفا للعقد للتصرف الاعتباري يصبح حقيقة طرفا للتصرف الاعتباري إذا إما أن تقول هناك ثم أساسا تقول رغم أن الزيد با عبيتي قبل وصول الوكالة إلى هناك هم أنا طرف لراك لأنني أدينت والإذنهم والإذنهم صدر مني أسا ما نفذ شرعنا أخوهم ما نفذ شرعنا في فضله لأني الوكيل لا تنفذ وكالته الا بعد ان تصل الوكالة إلى خارج شرعي لكن انا ابنت فلتكن إجازة إذني وليكن إذني كافي او ان لم يكن كافي اذا لانه ذاك ما استند الى ذاك زيد اذا هذا صار شاهد على ان بيع الفضول باطل لان الفضول حتى بعد اجازتي هو مستند الى اجازتي مستند ما عندي استناد الى اجازتي انما هو بق وقد يكون بعدها بق مات اصلك ما مضيحي ما مات بعد ذلك انا اطلعت فاجزت فهو ما استناد الى اجازتي وعليه الم... لم لم بين الكلامين عند السيد الخوي لم تتفضح انه نواره ما وضحت لنا خب سأ... إذن أكرف أنا أقول أنه فرض فيما نحن فيه أن مجرد الإذن المبرز يزعلني حقيقه طرفا للتصرف الاعتباري. خب هذا الإذن المبرز فيما ذكرناه من مثال عن السيد الخوي موجود فإن المثال اللي ذاكره هو هذا هو أنني اذنت لزيد أن يبيع بيتي وسافرت أنا كنت على سفر قلت يا أيها الناس زيد ما أذون من قبلي أن يبيع بيتي لكن الابن بعد ما وصل له هو قبل ان يصل الى بعه هل ينفذ البيع هل انا اكون بائعا حقيقه ليقول له طيب ليش لا وكان القرار على ان الاذن المبراز يجعلني حقيقه طرفا للبيع فيشملني انفذ بالعقود هل ليش تقول له هذا أولا ثم لو فرضنا أنه يضيف شرطا يقول مجرد أن الإذن صدر مني غير كافي هناك شرط إضافي وهو أن يكون ذاك البائع إنما ضاع متحركا من إذني هذا باع إذا كان هكذا إذن الفضولي بيع باطن لأنه ما تحرك من إذني ما تحرك من إذني ما استند إلى إذني بل ولا إلى إجازة إجازتي المتأخرة إذ قد يكون يبيع ثم ي... ثم يموت وبعد موته أنا أجيز فكيف كيف يكون هذا؟ كيف يمكن الجمع بين هذا الكلام وبين ذلك ورغم كل هذا هذا هذا, هذا أنا مصر عليه لكنه رغم كل هذا أنا أفتي بأن بيع الفضولي ينفذ بعد الإجازة على القاعدة ما نحتاج إلى نصوص خاصة ولكن بتقريبا يختلف عن تقريب السيد الخوئي فهذا الفرق بينهما دقيق ينرى لي شيء من الالتفاة موكو كفر بين البيع والهبت. مولانا هذا يكون ندخل بحث اخبار التخليل بحث اخبار التحليل نصيبك والامام يعلم انه ليست الجارية تصل ختما الى الشيعة بالهبة غالبا ما بالبيع لا لا لا اذا كيف تضيب ولادتهم الشيعة لا يضع يدع على مسكه خب هذا ناش يعني يجب ان نبحث اخبار التحليم لم يكن ناظر الى هذا ناظر الى شنو هو يريد ان تضيب ولادتهم كيف لا مولانا يريد ان تضيب بلاده الشيعة الظالم الى جهنم واستخس المصري انما يريد ان تضيب بلاده الشيعة لو كان الباطل بلاده الشيعة ما قامت الشيعي الذي اشترى هذه الجاريه واولدها وولدها شيعي هذا الشيعي غير غير المطيب هذا الولاد غير مطيع من ولادة لو أن البيع مو صحيح إذا الروايات بصدق تصلح البيع هذا لا شك فيه كل على كل حال هذا معناه ندخل بحث أخبار التحليل لا شك أنه أن أخبار التحليل تنظر إلى صحة البيع من من قبل الشيع إلى تصلح للشيع يعني تجيز هذا البيع للشيعي يبقى ذاك البائع معذبا عند الله يعني هذا هذه إجازة من طرف واحد للشيعي فقط ذاك معذب عند الله لكن هذا الشيعي لا هذا يصح شراؤه حتى, تط... حتى يطيب مولد الطفل الذي يتبلد من هذه الجارية أقول مع هذا كله أنا اصر على أن بيع الفضولي صحيح على القاعدة ومن احتاج في تصف بيع الفضولي إلى النصوص الخاصة وذلك خب أنا قلت وأصرعت على أن أنت طرفيتي أنا للبيع أنا المالك في بيع الفطولي طرفيتي أنا للبيع في طول نفوذ الإجازة صح فلا لم أقرأ الكلام السيد الخوني حينما جعل طرفيتي دليلا على نفوذي الإجازة إنما هذا في طول نفوذ الإجازة ولكن نفور الإجازة أقلائيا موجود يعني العقلاء لا شك هذا خضيع العقلائيا أن, ال... أن من يباع بيته وهو لا يعلم بعد ذلك يجيز حينما يعلم يجيز العقلاء الصفح يقولون ما يخذ هو وافق بعد إلى الآن كان باطل الآن وافق هذا البناء العقلائي غير غابل للانكار وأظن أن هذا هو الذي ورق الصيد القوئي رحمه الله فيما من منه لأن أصل المطلب وجداني أنه أن من يتصرف في ماله تصرفا اعتباريا لا تكوينيا لا كالأكل بشه حينما يتصرف في ماله تصرفا اعتباريا بعد ذلك حينما يطلع يجيز خب. يقولون زين إلى الآن السبعة صار هذا صارت الإجازة من الآن بعد يصح. هذا شيء عقلائي قبل النصوص. فإذا كان شيء عقلائيًا ففي طول صدور هذه الإجازة ونفودها عقلائيًا. من قل شرعًا في طول صدور هذه الإجازة ونفوذها عقلائيًا في العقود يشملني. لأن العقلاء يقولوني أنت أنت صار الطرف للعقد فأوفوا بالعقد يشملون تجاركاً أنت رغضاً يشملون إلا أن لا يحل مالهم المسلم إلا بطلب بنفسه يشملون كل ذنب يشملون فيصر سواء مجدنا رواية خاصة أو لم يجيد أو لم نجد وعندنا تقريب آخر تقريب ثالث التقريب الأول هو تقريب الشيء الفئة ذاك ما وضعنا التقريب الثاني هذا الذي ذكرناه وهو أنه في طول بناء العقلاء ومن دون أن نحتاج حتى إلى مسائلات امضاء السيره بر... بعدم الراتب لا حتى ب... هذا مثلا ان السيره يثبت امضاءها بعدم الراتب لا نقول مادام العقلاء يصححون اج... الاجازه المتاخره اذا اوفوا بالعقود تشملني تجاره عن تراب تشملني هذا الان أقول أنه لو أن أحدا لم يقبل هذا الكلام قال أوفو بالعبود لا تشملني أوفو بالعبود مثلا مخصوص بما إذا كانت الموافقة مغارمة اللي اقترحت قبلته تجعله عن تراضين يعني عن تراض في ساعه ما قالوا بعتوا قبلته فلم يشمل هنا ناتي عن طريق اخر وهو أن السيرة لم تردع عنا نأتي إلى نكتة عدم رضع السيرة أقول لا شك أن العقلاء يصححون البيع يصححون بيع الفضولي بسبب إجازة أن المالك المتأخر هذا لا شك فيه نحن قلنا هذا كافي لأيه ik kan het zien. Ik kan het lezen aan anderen. Ik kan het lezen aan anderen. Ik kan het lezen aan anderen. Ik kan het إذن حم... ما احتاجنا إلى نصوص متأخرة وإنما نفس عدم الرابع كافي هذا من تقربنا آخر. ولو أن أحدا لم يقبل بهذا الكلام إذن صار معناه أن الكلام النبل على فضوله، على القاعد باطل، والإجازة ما تصحف عند إذن تصل النوبة إلى بحث النصوص الخاصة. بعد ما أكتشف أن أحدا لم يقبل، حتى هذا ينسد باب إثبات. صحة بيع الفضولي عن طريق القاعدة. تصلنا إلى البحث عن النصوص الخاصة. هل توجد نصوص خاصة تصح البيع أو لا؟ تصح البيع الفضولي أو لا؟ خب إن أردتم التطويل والشرح الكثير، راجعوا المكاسب، راجعوا كتاب كتاب السيل الخوي، راجعوا باقي الكتب، راجعوا كتاب السيل الإمام. التفاصيل موجوده أما المتدار الذي أنا باني على الاكتفاء وارجع وارجعكم التفاصيل إلى الكتب المطولة أنا لا ما باني فعلت على الآن أبحث إلا ثلث روايات بس أبحثها أبحث. أولاً رواية عروة البارقي، هذه رسول الله قال: بارك الله في صفقة يمينك، بينما البيع كان فضلياً. ثانياً صحيحه محمد بن قيس، ولدتي باعها ابن بغير إبني. ثالثاً رواية ما أصل الله وإنما أصل سيده هذه ما الوارد في النكاح ذاك في النكاح مو في البيت الوارد في النكاح أنه أبو العبد يقول ما أصل الله وإنما أصل سيده فإذا أجاز جار فقد نتعدى من ذلك إلى البيع نقول ما أصل الله وإنما أصل المالك فإذا أجاز جار أكتفي ببحث النصوص الخاصة. ذكرت هذا كي اكون قد وضعت امامكم فهرست الابقار الاتيه حتى تستطيعوا ان تطالعوا